بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جرعا إن الإنسان لربه لك نود وإنه على ذلك نشهيد